بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب مبين إنما أزلناه في ليلة مباركة إن كنا مذرين فيها يفرق كل أمر حكيم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 إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتن قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إن لَكُم رَسُولٌ آمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوَ عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْفَانِ مُبِينٍ وَإِنِّي عُزُّتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم أَن تَرْجُمُونَ وَإِن لَمْ تُرْجِمُوا لِي فَاعْتَذِرُونَ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرد عبابي ليلا إنكم متبعون وتركي البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون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 إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ نِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُنْفِقُ مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الذَّقُومِ طعام الأثيم كالمهل يغلي في البثون كغلي الحميم كنوه فاعفروه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذِقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَأْوَى كُنْتَ تَمُرُّونِ إِنَّ الْمُسْتَقِيمَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّةٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلَيْن كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَمَسُّونَهُمْ فِيهَا نَارٌ الموت إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ